بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا في قريش لا في قريش الى فيهم رحله الشتاء والصيف الى فيهم رحله الشتاء عج ر هذا البعج رب هذا الز الذي أقمَهُ مج وَآمهُ منِ, من خ الذي عقم واجمت لكم هذه التلاوة من موقع الطريق الى الله